وشر الأمون محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد فما زلنا مع باب السبق والرمي من كتاب الجهاد وهو آخر أبواب هذا الكتاب وكنا توقفنا عند حديث أبي غرير رضي الله تعالى عنه قال الحافظ عليه رحمة الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ها لي قبلوه طيب ما لنكمل الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان عليه رحمة الله جل وعلا وكان الذي قبله حديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان كذلك وهو كما قال سابق عندكم سبق رواية أحمد سبق أو لفظ أحمد سباق طيب قلنا هذا الحديث بقي لم تذكر أو لم نذكر فوائده ومن فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث فيه مشروعية مشروعية سباق الخيل كفائدة الحديث السابق لعلك انت الحديث الاول سابق لا سابق هذا ثاني سبق بتجديد الباء ومن فوائده كذلك ومن فوائده كذلك تمييز في السباقات بين أنواع الخيل فيها يعني بين كبيرها وصغيرها. القرح هو من دخل في الخامسة من عمره يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه على غيرها لأنها تكون أشد من غيرها وأسرع من غيرها وهذا يدل من فوائده كذلك عناية النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه واهتمامه بالخيل وهذا الاهتمام سببه أن سببه أنه من أعظم أسباب الجهاد من أعظم أسباب الجهاد هذه الخيل بالإضافة إلى أنها أو أن الخيل مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا المبارك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة هذه من بركة هذا المخلوق أن الله جل وعلا جعل فيه بركة ونحن نعلم أن مثل هذه الأشياء المحسوسة المادية إثبات البركة لها أو فيها لا يكون إلا بدليل شرعي لا يكون إلا بدليل شرعي وهذا من الأدلة الشرعية نقول مثلا هذه الشجرة مباركة من أين لنا هذا؟ إذا كان دل دليل على أنها كذلك مباركة، النخلة شجرة مباركة، دلت دلت أدلة كثيرة على بركتها. شجرة الزيتون شجرة مباركة. كذلك من الحيوانات هذا هذا الحيوان الخيل معقود في نواصيه الخير إلى يوم القيامة. ولهذا الله جل وعلا خصها من بين سائر الدواب في الآية التي تأتينا في الحديث عقبة الذي سيأتي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فخص من دون هذه الدواب بكلها الخيل ليس هذا فحسب بل إن الله جل وعلا أقسم بها أقسم بها والعاديات ضبحة فالموريات قدحة العاديات هي الخيل الخيل المسرعة التي تعدو شديدة العدو أقسم الله عز وجل بها والله جل وعلا إذا أقسم بمخلوق من مخلوقاته دل هذا على بركته وعلى شرفه وعلى عظمته عند الله جل وعلا فكذلك هذه هذا الخيل ثم نعم وش هو الأجر خيل أي الأجر والمغنم قلت لحب الحصة الماضية? الحصة الماضية? اه زيادة هذي. انا ظنيت هذا الحديث كانت وحصة شفتك تكلم الدراق دا. انتم عادتاكم الدراق دا ولا كيف? انا ظنيت هذا الاسبوع الماضي. يعني هذا الحديث جاء لفظ الله اعلم. الله اعلم. انا الذي احفظ والذي يعني هذا اما معقود في نواسي الخير اظن رواية رواه مسلم او يعني اما هذه الزيادة اللي اعلم. ماليش حققنا فيها. و... ها لو اعلم صحيحة. كيف يعني? جبال. خفت او التلدد. إيه الله أعلم يعني صحة زيادة الأجر والمغرم إلى يوم القيامة الله أعلم. طيب قلت بعد هذا الحديث الذي يليه حديث أبي غريرة رضي الله تعالى عنه ورضاه قال فيه صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف سبق في بداية الباب التفريق بين السبق والسبق ها والفرق بينهما قلنا وش الفرق بينهم ايه فتح وال... والاسكان بس سكون هو هو الفعل ماذا فعل السباق هو الجعل يعني الجعل الذي يجعل للمتسابقين أو ما يعطى أحد المتسابقين أو الفائز من المتسابقين أو من المتسابقين إذا كانوا جمع هذا يسمى سبق هذا يسمى سبق فهذا النفي الذي ورد في الحديث القصد منه القصد منه النهي عن هذا السبق يعني هذا الجعل الذي يعبال المتسابقين إلا ما استثني في هذا النص إلا إذا كان هذا في خف أو نصل أو حافر الخف المقصود به المقصود به ماذا؟ الإبل المقصود به الإبل يعني إذا تسابق الناس بالإبل وجعلوا للفائز جعلا على ذلك هذا إما أن يكون الجعل بينهما يتسابقان ويجعلوا الذي يفوز منهما يأخذ يأخذ ما جمع اثنين هذا يدفع وهذا يدفع او تكون جائزة لهما او او نصل والنصل المقصود به الرمي الرمي بالسهم هذا كذلك يجوز فيه الاخذ الجعل للفائز. والحافر المقصود به المقصود به الخيل فهذه الثلاث جاز فيها أخذوا الجعل أو السبق على ذلك هذا منطوق الحديث مفهومه يدل على أن غير هذه الأمور لا يجوز فيها السبق. غير هذه الأمور لا يجوز فيها السبق لا يجوز فيها السبق يعني إما إذا دفع المتسابقين أو كان طرف ثالث هو الذي يدفع الأجر أو يدفع الجعل هذا ظاهر هذا الحديث ظاهر هذا الحديث يدل على هذا وهذا فيه دلالة على شدة الاهتمام بهذه الأنواع الثلاث وتحفيز الناس على التدرب عليها والمسابقة فيها لأن المسابقة خاصة إذا كانت المسابقة بالجائزة أو بالأجر أو بالجعالة يكون فيها تنافس يكون فيها تنافس أكثر ويكون عليها الإقبال من باب المنفع المادية إلا أن هذه المنفع المادية يكون من ورائها منافع أخرى من هذه المنافع الأخرى التي تحتاجها الأمة فيما هو أعظم في جهادها لأعدائها يكون في الأمة متدربون على ركوب هذه الدواب على الإبل والخيل، ليس هذا فحسب، ليس هذا فحسب، بل إن يكون فيها من يجيد من يجيد استعمالها والإنسان كلما تمرس على الشيء وتدرب عليه أجاده أكثر وبرع فيه وبرز فيه أكثر. هذا في كل شيء حتى في تلاحظوا هذا حتى في المسابقات العلمية لو نجعل مسابقة بين الشباب على حفظ القرآن مثلا لا تجد تنافس في ذلك ولا يخرج من هذه المسابقات من يجيد ذاوة القرآن أو يجيد حفظ كتاب الله جل وعلا ومن كذلك دربناهم على التسابق على الحساب مثلا لا خرج من هؤلاء المتسابقين من تمرنا وتدرب يجيد الحساب بطريقة عجيبة وقف على ذلك وأحوج ما تحتاجه الأمة وهذا من باب, من باب الإعداد الذي أمر الله عز وجل به هذه الأمة الإعداد لأعدائها يكون بهذه الأمور لو أن الناس ما استعملوا هذه الأمور إلا في وقتها إلا في وقتها لا يركبون الإبل ولا يسرعون السير بها ولا يركبون الخيل إلا في وقتها إلا إذا قام النفير نفير الجهاد لا ما وجدنا من يجيد استعمال هذه الدواب التي استعمالها من القوة خاصة الأمر الثالث الرماية لو لم يستعملها الناس إلا في وقتها في وقت مقاتلة وجهاد أعدائها لا ما وجد في الأمة أو في من يستعمل هذه الآلة من يجيدها على أحسن وجه ولكن إذا تدربوا عليها وأحسنوا التدرب عليها وجد فيها من يجيدها بعد ذلك ولهذا من الحكمة العظيمة وفي هذا الهدي النبوي أن هذه أو أن هذا السبق وهذا التنافس في هذه الأمور الثلاث محقق لمصلحة شرعية عظيمة هذه المطلحة الشرعية العظيمة هي الإعداد إعداد القوة للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر هذا فيه دليل أن المغالبات والمراهنات إذا كانت بعوض محظورة إذا كانت بعوض محظورة والآن شوف الآن المراهلات الناس وتقريب كلها بالعوض الذي ربما يكون فيه تكون فيه الشحناء الكبيرة ويؤدي إلى مفاسد عظيمة بغضاء و. فساد في الارض وهدم وكسر وحرق وما الى ذلك كما هو حال شباب لا نقول شباب الامة شباب العالم كله من جراء هذه المغالبات والمنافسات التي تكون في بعض الرياضات ككرة القدم او غيرها يقع فساد عظيم بل قد تكون قد مباراة من المبار المباريات قد تكون سبب لندلا حرب بين بلدين أو لتوتر العلاقات بين بلدين وهذا وقع في الكثير من البلدين. سال الله عزوجل العفو العافين. هذه كلها وما الفائدة من ورائها وما الفائدة من ورائها لا فائدة لا فائدة إذا تسابق الناس بالخير. أو تسابق في الرمي الفائدة من ذلك أنه يكون عندنا من يجيد هذه الأمور وإذا أجاد الناس الرمي وأجادوا الركوب كان لنا إذا نادنا في الجهاد كان لنا من المجاهدين من يجيدونا هذه الأمور التي هي القوة في الجهاد كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي فإذا كان عندنا من الرماد الذين يجيدون الرماية كما ينبغي كانت القوة عندنا لا يخطئ له سهم أو لا تخطئ له رصافة إذا خرجت تأتي بحقها. هذه هذا أقوى الجيوش صح ولا لا أقوى الجيوش شجاعة وحسر ما يوما إلى ذلك وهذا مما تحتاجه الأمة في الدفاع على على على أرضها أو الدفاع على بيضتها أو الدفاع على أهلها وهذا لا بد منه وحال الأمة اليوم. خير دليل على ذلك كيف أن الأمة لما تقطعت أمرها بينها زبرا ولما تركت التمسك بأسباب القوة وأول الأسباب هي الأسباب الإيمانية الإعداد الإيماني لما ضعف لما ضعفت صلتها بربها جل وعلا و. تركت بعد ذلك وتخاذلت في الأخذ بأسباب القوة وخضعت تخاذلت من جهة وخضعت من جهة أخرى لأعدائها الذين يفرضون عليها ما ينبغي لها أن تمتلك و... ولا تمتلك من أنواع الأسلحة وما إلى ذلك يمتلكون ما شاءوا أما غيرهم فيفرضون عليهم ما يمتلكونه او ما يحظر عليهم امتلاكه عياذا بالله جل وعلا من اذا اول هذه الفوائد ان المراهنات اذا كانت بعوض فهي محظورة من فوائده كذلك هذا الحديث فيه فيه الاستثناء انه يجوز أخذ العوض في التسابق إذا كان إذا كان في سباق الإبل أو الخيل أو في الرماية أو في الرماية. فيه فيه بيان أن الجائزة منها أن الجائزة منها من هذه المغالبات والمسابقات أن الجائزة منها رحمك الله مما يعين على الجهاد في سبيل الله وهذا فيه تحقيق للمصلحة وهذا فيه تحقيق للمصلحة نعم الجزكري <سؤال> تاعلي <سؤال> <سؤال> ما ما شديش هذا هذا الامثه نبين الفرق بين هذا وذاك يعني هذا هذا يعتبر قمار هذا يعتبر قمار الحديث ورد في المتسابق هو ياخذ اما الذي يسابق على هذا أو على ذاك، فهذا هو الميسر والقمار المحرم هذا لا يجوز هذا بالنسبة للمتسابق هو المتسابق هو إذا سابق وأخذ, وأخذ هذا لا غبار عليه لهذا الحديث دليله هو هذا الحديث ولا يحتاج إلى محلل كما يقول به بعض الفقهاء أن هذا لا يجوز يعني يبقى في حكم الميسر والقمار عندهم إلا إذا دخل ثالث إذا كانوا اثنين إلا إذا دخل ثالث وهذا الثالث يسم يسمونه المحلل والصحيح أن المحلل هذا لا دليل عليه ولا أصل له كما قال شيخ الإسلام بن تيمي عليه رحمة الله وأستدلهما بالحديث الذي كأن الحافظ إنما أورده لبيان هذا وذكر درجته وأنه وأن إسناده ضعيف وهذا من فوائد كتاب بلوغ المرام أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لا يذكر الحديث إلا مخرجا لا يذكر الحديث إلا مخرجا وفي غالب الأحيان يذكر درجته إما صحيحا صححه ابن حبان كما في الحديثين السابقين ويذكر كذلك درجة أودة كان ضعيفا كما في هذا الحديث وهذا لفائدة الفائدة من إيراد هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة كذلك قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرصا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به وإن أمن وإن أمن فهو قمار رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف وهو كما قال إسناده ضعيف لأن فيه رجل هو سفيان بن حسين ضعيف ضعفه الأئمة من أدخل فرصا بين فرصين يعني هذا السالب الذي يسمونه المحلل إذا كان لا يأمن أن يسبق يعني عادي إما قد قد يسبق وقد يسبق أما جاء فيه أما إذا كان يؤمن وإن أمن أنه هو يسبق يعني كأن إدخال هذا الفرض زائد ما عندوش فائدة لأنه آمن متيقن أنه سيسبق يبقى السباق بين الاثنين وهذا قمار يعني هذا قمار كأنه هذا غير جائز. ولكن هذا الحديث لا يصح ولهذا لا يصح الاستدلال به لا يصح الاستدلال به وبعد هذا قال الحافظ عليه رحمة الله بعد هذا الحديث الذي ضعفه قال وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي, إن القوة الرمي رواه مسلم في صحيحه هذا الحديث محل الشاهد من الحديث في هذا الباب بيان منزلة الرمي بيان منزلة الرمي في الإسلام وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفسر القرآن يعني هو يفسر كلام الله جل وعلا ومعلوم أن السنة مفسرة للقرآن مفسرا لالقرآن وهذا من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية الكريمة من صورة الأنفال وأعد لهم يأمر الله جل وعلا عباده بأن يعد أعد أمر من الإعداد من الإعداد و. الإعداد بمعنى التهيئة بمعنى التهيئة. الله جل وعلا يأمرنا أن نهيئ لهم. الضمير يعود على من على على أعدائنا على الكفار الذين يقاتلوننا أن نعد لهم ما مسطبعنا ما نقدر عليه. وقال أهل العلم جاءت بهذا الشمول كل ما نستطيعه ونقدر عليه قال السعد عليه رحمة الله من القوة العقلية والبدنية والعلمية يضاف إليها القوة الحربية والعسكرية والتي هي من أهم الإعدال لأن الله جل وعلا قال من قوة بعد ذلك ثم أضاف فقال ورباط الخيل ورباط الخيل الرباط هو الحبس حبس الشيء وأصبح يطلق على من يحبسون أنفسهم في الثغور أو عند الثغور بالمرابطين بالمرابطين يحرسون ثغور الإسلام، ولهم أج أجر عند الله جل وعلا عظيم. المرابط في سبيل الله. عينان لا تمسهما النار، قال عليه الصلاة والسلام: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. هذا المرابط، هذا. المرابط الذي يحرس ثغور الإسلام دفاعا عنها ودفعا للاعتداء المعتدين عليها. فقال بعد ذلك ألا إن القوة الرمي يعني هذا هو التفسير النبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة بأنها الرمي لو يأتي إنسان الآن ويقول القوة ويبدأ يعني يتفلسف في, في في في في تفسير القوة يقول القوة هي كذا القوة هي كذا يقال له أولى الأقوال وأولى التفسيرات لهذه الكلمة أو لهذه الآية من كتاب الله جل وعلا ما فسرها. نبينا صلى الله عليه وسلم النبي قال الرمي النبي قال الرمي والقوة في غيرها والمقصود أن أهم شيء في القوة هو الرمي وهذا من باب قوله الحج عرفا هذا من باب قوله الحج صلى الله عليه وسلم الحج عرفا الحج فيه أركان غير الوقوف بعرفا وفيه فرائض وفيه مستحبات في أحكام كثيرة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة ليس معنى هذا أنه ليس في الحج إلا عرفة معناه أن أهم ركن وأهم شعير من الشعائر في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ألا وهو الحج هو الوقوف بعرفة بدليل أنه هذا الركن إذا فات الإنسان لا يمكنه أن يتداركه ولا يصح بذلك حجه الأركان الأخرى كلها يمكن أن يتداركها الإنسان ما طاف عند قدومه يطوف بعد ذلك ما سعى أما هذا إذا فاته في هذا اليوم في هذا اليوم فلا وقوف له ومن لا وقوف له لا حج له ما حج ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة بمعنى أن النصيحة من أعظم فرائض وأمور الدين قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي وكررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا تأكيدا على تعيينها من جهة أنها هي وعلى أهميتها من فوائد هذا الحديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن أو فسر القرآن واختلف العلماء هل فسره كله أم لا ولكن فسر القرآن لا شك في ذلك يعني فسر آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى يقال فسر ما يحتاج أن يفسر لا شك في ذلك وهذا من الأدلة على هذا الأمر من الفوائد كذلك الحرص على الاهتمام بالرمي وفضيلة تعلمه وقد وردت في فضل تعلمه كذلك أحاديث في فضله احاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفوائد كذلك والرمي المقصود به بالمعنى الشامل ولم يرد في هذا الحديث في هذا النص او في غيره من النصوص انه مقيد بنوع من انواعه أنه مقيد بنوع من أنواعه يعني الرمي مطلقا أي نوع من أنواع الرمي ولكل زمان نوع لكل زمان النوع ففي زمن الرمي بالسهام والنبال هذا رميهم وفي زمن الرمي بالسهام الأسلح الرشاشة أو ما إلى ذلك هذا رمي وفي زمن الرمي بالسواريخ هذا رمي فتعلم كل نوع من أنواع الرمي من فروض الكفايات من فروض الكفايات لا نقول فروض الأعيان ولكن من فروض الكفايات لا بد أن يكون في الأمة طائفة تتعلم هذا الرمي لا بد من ذلك لأن الأمة مأمورا بالإعداد لمواجهة أعدائها وأعداؤها يتربصون بها في كل وقت وحين في كل وقت وحين لا يهدؤون ولا يهناون حتى حتى يقضوا على هذه الأمة. ولن يتمكنوا من ذلك بإذن الله جل وعلا والله تبارك وتعالى ناصر عباده لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق وفي رواية يقاتلون في سبيل الله فلا بد أن يكون في الأمة هذا حكمه يكون فرض كفاية ليه الأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك من فوائد هذا الحديث كذلك فيه الحب على إجراء التدريبات الحربية ليه لطائفة من الأمة وهذه الطائفة الآن مثل ما قلنا أصبحت أصبح أصبحت لها تنظيمات في كل الدول يعني ما يعرف الآن بالجندية أو العساكر أو ما إلى ذلك أصبحت لها مؤسساتها ونظامها وما إلى ذلك حتى ما تكاد تجد دولة إلا وفيها وزارة وزارة الدفاع وزارة الدفاع اليهود عندهم وزارة الحرب يسمونها وزارة الحرب قاتلهم الله الحاج ترى ذوك تسأل في كل وقت يعني رأيك سكتنا قلنا الحاجة بالك معنا بالوش بالنظام تعنا ها احنا ثاني عندنا نظام عسكري هنا احنا الاسئلة بعد ما انتهوا من الدرس اللي عنده سؤال يتفضل طيب من الفئة؟ أنا <تصفيق> <تصفيق> أنا أفكر في الكلام تعال <تصفيق> من الموضوع هذا ما عندهش علاقة ببش قرط دا الخدمة العسكرية دي هذا شيء اخر يعني وهذه حتى الخدمة العسكرية هذه في حقيقة امرها ما ما ما إيش فتوى في حقيقة في امرها هذا من هذا الباب من من باب الاعداد يعني حتى الأمة فيها قائفة الطائفة طائفة العسكريين النظاميين يعني فرغوا لهذا الأمر والأمة تحتاج لمثل هذا الأمر لا بد من ذلك وعموم الناس من له أهلية بدانية ولهذا الخدمة العسكرية ما يقبلوش النطيحة والمتردية وما أكل السابع ما يقبلوهمش اللي ما يشوف شمليح واللي ما يمشي شمليح وش واللي ما ما ما يقراش مليح واللي ما يجريش منيح هذا كلهم ما يقبلوهمش يقولوا له انت يا غير مقبول اينافت صح ولا لا فهذا الفائدة هو اعداد الامه لان الامه تحتاج في زمن من من الازمنه لا بد من النافير العام لا بد من النافير العام النافير العام يخرج الولد من غير اذن والديه و ولماذا للأمر الجلب يعني عدو من أعداء هذه الأمة أراد أن يعتدي على شبر من أرضها أو على ناحية من نواحيها يعلن الإمام النفير العام يخرج الناس جميعا طيب هل يقول ما يشفتها قد وانا نلقاها في السحر رابعا أن الرمي من فوائد هذا الحديث كذلك أن الرمي هو أبرز أبرز نوع من القوة المادية من الفوائد كذلك وجوب الاعداد وجوب الاعداد لمواجهة الاعداء ايمانيا وماديا إيمانياً وهذا هو الإعداد الأول الإعداد الإيماني كما أن الأمة تتدرب على استعمال الأسلحة وتتمرن على ذلك كذلك لا بد لها من أن ما شاء الله دزن ولمضبوط لا بد لها كذلك أن تجتهد في تقوية إيمان أفرادها وهذا يحتاج إلى كما أن الأمر الأول يحتاج إلى جيوش من المدربين والمعلمين لشباب الأمة هذه الفنون فنون القتال الأمر الأول كذلك يحتاج إلى جيوش من العلماء والدعاة والمربين يربون الأمة على الإيمان ويقوون الإيمان في قلوبهم ولكن مع الأسف الشديد الأمة ضيعت الأول والثاني كذلك ضيعت الأول والثاني كذلك وهذا نستفيده من قوله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم وأعدوا لهم يدخل فيه أي نوع من أنواع الإعداد كما قال الشيخ السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا آخر حديث من أحاديث كتاب الجهاد ثم بعد هذا كتاب جديد نبدأه ألا وهو كتاب الأطعمة كتاب الأطعمة من كتاب بلوغ المرام هذا موضوعنا الحلقة القادمة بحول الله جل وعلا نسألوا سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وسبحانك اللهم في حمديك شدوا الليل لن تضفر قدوة حجرا ببصينا الحجرا